لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الباب أو هذه الترجمة يقصد بها أولا أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى ولا يملك أحد منه شيئا فله في عباده الأمر القدري والأمر الشرعي والأمر الجزائي يعني العقوبات كلها لله وثانيا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الله عنه الهدايه لمن أحب وسيأتي سبب نزولها فإن من دونه من البشر اولى ان أن ينفى عنه ذلك هذه الآية كما تلحظون تتألف من ثلاث جمل الجملة الأولى خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يصلح له الخطاب من أمته تبع له إنك لا تهدي من أحببت ونظير هذه الآية أو من نظائرها قوله تعالى ليس عليك هداهم وقوله تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالة الجملة الثانية ولكن الله يهدي من يشاء يعني يوثق من يشاء للهداية ولكن الله يهدي من يشاء المعنى يوثق للهداية من سبق في علمه انه اهل لها فالمشيئه هي هي القدريه الكونيه الجمره الثالثه وهو اعلم بالمهتدين يعني اعلم بمن يهتدي ويقبل الحق وينتفع بالخطاب وإن قال قائل لماذا إذن أمر النبي ومن قبله من النبيين بدعوة الناس والجواب مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس لإقامة الحجه بعث النبيين وأنزل الكتب لإقامة الحجه كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وها هنا سؤال آخر أيضا كيف التوفيق بين آية القصص هذه وآية الشوره وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فايه الترجمة فيها نفي الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحبت وآية الشورى فيها إثبات الهدايه لك فكيف التوفيق بينهما والجواب الهداية المنفية في آية القصص هي هداية التوفيق والقبول ليست لأحد من الخط والهداية المثبته في آية الشورى هي هداية الدلالة والإرشاد فتحصل من هذا أن الهداية على ضربين أحدهما خاص بالله عز وجل لا يملكه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دونهما من عباد الله وهذه هي هداية التوفيق والقبول نعم وهداية ووثاني هداية الدلالة والبيان والإرشاد وهذه لمن للرسل عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان فإنه يهدون الخلق يدلونهم على ما في صلاح حالهم وما وسبب نجاتهم في الدنيا والآخرة وأساس ذلك التوحيد ثم سائر الطاعات من فرائض ونواه نعم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 فكان اخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم انها عنك فانزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى وأنزل في أبي طالب وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين هذه القصة هذه القصة هي سبب نزول آية القصص وكذلك سبب نزول ايه براء ما كان للنبي والذين امنوا ويستغفروا يستغفروا المشركين ويضاح ذلك ان ما يتعلق بايه القصص هي الحاح النبي صلى الله عليه وسلم على عمه ابي طالب أن ينطق بالشهادة وأما ايه براءه فسبب نزولها قوله صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لا لك ما لم أنع عنك فيتحصل من هذه القصة عدة فوائد الفائدة الأولى مشروعية عيادة المريض المشرك لدعوته إلى الله لعل الله يختم له بالشهادة الفائدة الثانية الرد على من زعم إسلام أبي طالب وسلفه. وهذا يفيده قول الرجلين اترغب عن ملة عبد المطلب الفائدة الثالثة ان الأعمال بالخواتيم فموت ابي طالب الكفر هو قوله على مله عبد المطلب والاصل انه قال انا على مله عبد المطلب لكن الراوي غير الصيغه استقباحا لللفظ فحولها من المتكلم الى الغائب فقال هو نعم الفائده الرابعه ان أبا طالب لو قال لا اله الا الله لنفعته وهذا يوضحه توكيد رسول الله صلى الله عليه بالالحاح يا عم قل لا اله الا الله كلمه واحاجلك بها عند الله وفي روايه يا عم قل كلمه الاخلاص ويؤكد هذا كذلك قول الرجلين الجليسين وهما من بني مخزوم ابو جهل وابن ابي اميه وهذا الثاني اسلم فحسن اسلامه قال قال أترغب عن ملة عبد المطلب فالكفار يعلمون معنى لا إله إلا الله وأن من قالها خلع جميع ما يعبد من دون الله يعلمون أن معناها لا معبود بحق إلا الله فالكفار كابي جهل يعلمون معناه افضل من جماعه التبريغ فان جماعه التبريغ يفسرونها بالربوبيه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله الى اخر زمزمتهم وهذا ما يعلمه الكفار ولم يدعوهم إليه صلى الله عليه وسلم وإنما دعاهم إلى خلع ما سوى والله هذا هو الذي كانت عليه المفاصلة والمقاتلة وحج الرؤوس نعم ومن فوائد هذه القصة أنه عن الاستغفار لمن مات على الكفر سواء كان يهوديا او نصرانيا او مسيا او تركي لا وفي هذا رد على المتفذلك المتفلسف العقلاني المفتون الضال المضل يوسف القرضاوي المصري نجيل قطر طهر الله قطر من امثاله حين كان يترحم على احد البابوات وهو يمجده ويقول شهيد الامه العربيه يترحم عليه نعم ومن فوائدها مضره اصحاب السوق فإن الجليس الصالح يعين من يعجز ويذكر من ينسى ويعلّم الجاهل ويرشد من يغفل وأما الجليس السوء فهو يثبق ويخذل و. يغري بالسوء فانظروا كيف صنع هذان الرجلان مع أبي طالب فما ترك تركاه حتى خرجت روحه وهاون سؤال ما معنى قوله لما حضرت أبا طالب الوفا المقصود علاتها ومقدمتها وهي تمكن الإنسان من فهم الخطاب ورده نعم وليس المقصود غرارة الروح في الحلقوم فحينئذ لا تنفع ذكرى لأن الميت في هذه الحال يرى مقعده إن كان من اهل الجنة ففي الجنة وإن كان من أهل النار ففي النقر نعم هات الباب الذي بعده قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم وتركهم دينهم هو الغلوف الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق هو الزيادة على ما هو معروف شرعا وعقلا ومنه غلى السعر اي زاد عن حده والغلو في الدين هو الزياده فيه على ما هو مشروع كتابا او سنه وايش السؤال ما ما مقصود الترجمه والمخاطب اهل الكتاب قل يا اهل الكتاب لا تخذوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق لماذا لان كل ما ذم الله عليه اهل الكتاب يتوجه الذم الينا ان سلكنا مسلكهم ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في اكثر من حديث ومنها اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو فغلو مهلك والواجب على العبد الاقتصار على المشروع وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه أن جلت ترهب بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها فقالوا أين, اين نحن من رسول الله نبي الغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني ما استقلوا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما في حق أنفسهم فقال أحده لا اتزوج النساء وقال اخر لا اكل اللحم وقال اخر اصلي الليل ابدا وفي روايه قال رابع اصوم النهار ابدا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا قالوا نعم يا رسول الله قال إني أصلي وأرقد وأصوم وافطر وأتزوج النساء وفي رواية وأكل اللحم فهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني والناظر في حال هؤلاء الخيرين الفضلاء أن الذي حملهم على ما قالوه وعزموا عليه هو الإخلاص ولا يشك من يوقر الصحابة رضي الله عنهم في, في حسن نيتهم ولكن لماذا زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لانهم لم يتابعوه في سنته يعني قصدوا عدم المتابعه وبهذا يعلم ان أن حسن النيه والاخلاص لا يكفي في قبول العمل فلا بد ان ينضم الى إليه تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما ظننا بأولئكم الرهب إلا أنهم انزجروا رضي الله عنهم بنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أن ما ارادوه ليس من المشروع هو من التكلف نعم تابع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 انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت نعم قال ابن القيم وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم هذه القصة استفاد منها عدة فوائد أولا أنه أنها تفسير لآية نوح. وقالوا لا تذرن آل ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ولا سرا. تفسير ثانيا حرص الشيطان بشده عداوته على اغواء الامه وحرفهم عن دينهم وذلك انه سلك مع هؤلاء القوم مسلكين المسلك الاول امرهم أن يصوروا لهم تماثيل وينصبوها إلى قبلتهم حتى يتذكروا عبادتهم المسلك الثاني أنه أوحى إليهم كما أخرجه ابن جرير وغيره أن أباءكم لم يوصبوا تماثيل هؤلاء إلا لعبادتهم في عددهم من دون الله نعم الزائدة الثانية أن الأصل أن الأصل في, الإنس... في الإنسان هو التوحيد وان الشرك أمر طارئ ودليل ذلك. ابن حمار المجاشع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله امتهم أن يشرب ما لم قزل به أي وطنة وحرمت عليهم ما أحللت لهم الحديث الفائدة <تصفيق> الثالثة الفائدة الثالثة أن الوجود أهل العلم حسن للعلم من الضلال وان هذا هو سبيل الضلال الانحراك عن دين الله ذلك أنه لما كان في القوم من فيهم من أهل العلم والصلاح لم ترد وإنما عبدت بعد ذهاب هؤلاء الذهاب هؤلاء ومن فائدها أن الوقوف على الغبور وإن, وإن لم يقصد الآكف عليها عبادتهم هو السبب في عبادتهم سبب لعبادتهم فهذا غطره دينه الذي أخذوه عن آدم وسلم وذريته إلا بهذا, بهذا المشرك العقوب على القبور فهو من وسائل الشرك وسائل الشرك فعبادة القبر، العكوف على القبر لعبادة هذا الشرك الأكبر يوقع الله بالإسلام والعكوف على القبر تقرب إلى الله فهذا شرك أصغر ويؤدي إلى الشرك الأكبر فهو من الحرام وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور عن الصلاة إلى القبور والجلوس إليها نعم قال انتهى الباب لا في بعد قال نعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله الإطراء هو الزياده ويطرأوا نصارى إلى مريم صلى الله عليه وسلم أنهم عبدوا فقالوا ابن الله وقالوا ثالث ثلاثة عبدوا وأم لا تطهون أي لا تبالغوا في مدحي نعم إذن هذا الحديث يتضمن أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الأمة وإبعادهم عن مشابهة الكفار فنهاهم عن إطراءه عن في المدح ثانيا بيان المشرك الصحيح معه صلى الله عليه وسلم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله نعم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو اياكم هذا من اشهاب التحذير اي احذروا الغلو فالحديث يتضمن امرا او نهي عله يتضمن نهي وعلته لنتحذير من ضيغ النهي الفرعية التحذير من ضيغ النهي الفرعية كما هو مقرر الاصول إياكم والغلو أن يحذروا الغلو وقد تقدم تعريفه والعله إنما أهلك من كان قبلهم الغلو فهم ذك لأن نهاية قاله إن الكفر وإما البدء لا في ذلك ولمسلم عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا المتنطعون جمع متنطع والمتنطع هو المتكلف في كل شيء والمتنطع في العباده هو المبارك يأتي أو حتى يزيد على العبادة غير المشروع هلك المتبتعون هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بنهاية أمر المتنطع في الدين يهلك ومن أمثلة ذلك الخوارج زادوا على ما شرعه الله ورسوله في فساق الأمة وأجمع عليه الصحابة فوقعوا في استحلال محرم الله استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وسبو الضررية مكررهم نعم تشرف شيخنا الجو حياكم الله فيكم لعل الاسبوع القاق وان شاء الله الاسئله شاء الله حياكم الله